اه تمام تمام تمام النهارده يشير الحمد لله خلاص ربنا نفعك الحمد لله اصل دلوقتي احنا كنا تكلمنا على الانواع الاعراب اربعه رفع ونصب وجر لاسماء والافعال وجر للاسماء وجزم للايه في الأفعال. ماشي فدي العلامات الايه الاصليه قال لك بقى في علامات فرعية العلامات الاصليه اه لمتاسف الايه في العلامات الاصليه أربعة الضم للرفع الفتحة للنصب الكسرة للإيه للجر السكون للجزم أو حصف الحركة للإيه للجزم. طيب في بقى علامات فرعية ماشي؟ في حاجات الحاجات ديت بتوعرب إعراب غير الإيه غير العلامات الأصلية فبتضم بغير العلامات الأصلية بتضم بغير الضم بترفع بغير الضم وبتفتح بغير النصب بغير الناص بتنصب قصدي بغير الفتح، بتجرب غير الإيه في الأسماء، وبتجزم بغير السكون. فقلك في خمسة في الأسماء واثنان في الإيه في الأفعال. فأول حاجة الأسماء زي الإيه الأسماء الخمسة أو الست الستة، وزي المثنى، وزي جمع المذكر السالم، وزي جمع المذكر المؤنث السالم، وزي الممنوع من الصرف. وأما الأفعال زي الأفعال الخمسة اللي بيسموها الأمثلة الخمسة والفعل المضارع المعتل الإيه الاخرى فاحنا بقى هنمسك الحاجات دي ونتكلم عنها فهم خمسة في الأسماء واثنان في الأفعال اللي احنا قلناهم دلوقتي طيب هنبتدي في أول حاجة فيهم اللي هي الأسماء الستة أو بعضهم يقولي الأسماء الخمسة اللي هي ايه أبوه وأخوه وحموها وهنوه وفوه وذو مال يبقى أبو وأخوه وحمو وهن وفو وذوئ وذومي. فقال في المد فترفع بالواوي وتنصب بالآلفِ وتجر باليَ. فهنا العلماء بتاعتها ايه فرعية ترفع مش بالضم بالواوي فتنصب مش بالآيه مش بالفتحة بالألف وتجر مش بالكسرة باليَ. فبيقولي بقى هذا هو الباب الأول مما خرج عن الأصح هو باب الأسماء الست وَبَابُ الْأَسْمَاءِ الْسِتَّةِ الْمُعْتَلَّةِ الْمُضَافَةِ ماشي؟ فأول حاجة علها اللي هم أسماء ستة اللي هي أبو وأخو وحمو وهنو هنعرف اللي فيه خلاف في الهنو والفو والزو. يبقى كده ستة طيب تاني حاجة المعتلة لا هنو لأ لا هو الزكر الفرق أو ما يستقبح من الكلام هنيجي نتكلم عنه إن شاء الله ماشي طيب فالف إنها ترفع بالواوي نيابة عن الضم ليه قالوا نيابة عشان ده فرعي فالأصل الضم وهي نيابة عن الضم فديما في العامات الفرعية بتقول ترفع بكذا الأصل في الرفع هي الضم فتقول نيابة عن الضم ماشي وتنصب بالألف نيابة عن الفتح تجر الياء نيابة عن القصر تقول جاءني أبوه فأبوه دي ايه فاعل مرفوع بالواو نيابة عن الضم ورأيت أباهم مفعول به منصوب بالألف نيابة عن الفتح مررت بأبيه اسم مجرور بالياء نيابة عن الكسر وكذلك القول في الباقي وشرط إعراب هذه الأسماء بالحروف المذكورة ثلاثة أمور إبقى شرط اللي هي تتعرب كده أول حاجة أن تكون مفردة فلو كانت مسناه فعربت بالأل... عرب تاني ولو كانت جمع تكسير هتعرب عرب تاني ولو كانت جمع مذكر سالم هتعرب عرب تاني فلو كانت مسنة هتعرب عرب المسنة فعربت بالألف رفعا وبالياء جرا ونصب كما تعرب كل تثنين يعني زي عرب أي مسنة تقول جاءني أبواني دي هتقول فاعل مرفوع بالإيه؟ بالألف لأنه مسنة. رأيت أبويني أو مررت بأبويني تقول له مفعول به منصوب بالياء لأنه مثل او اسم مجرور منصوب بالياء لأنه مثل طبعا ايه ومنه قولو تعالى ورفع أبويه ايه على العرش فأبويه هنا ايه مفعول به منصوب بالياء لأنه مثل ويتم يج عليك أصيب ب كما منها على concept أبويك يبقى اسم مجرور بالياء لأنه مثل وإن كانت مجموعة جمعة تكسير أعربت بالحركات على الأصل على الأصل يعني أن ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجرب إليه؟ بالقصر كقولك جاءني أباء آباءك فآباءك دي إيه؟ جمع تكسير فيبقى فاعل مرفوع بالضمة ورأيته آباء آباءك ماشي يبقى فاعل بما منصوب بالفتحة ومررته بآبائك يبايس المجرور بالآب بالقصر فمنه قوله جل ذكره آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وهكذا وقوله تعالى تعالى كلمة قل الإن كان آباءكم وأبناء وهكذا ماشي طيب وإن كانت مجموعة جمع تصحيح يعني جمع تصحيح يعني جمع مذكر سالم جمع مذكر سالم اللي هو جمع تصحيح فعربت بالوَاء رفعاً وبلياء جرّاً ونصباً تقول جاءني أبونة ورأيت أبينا ومررت بأبينا. يبقى جاءني أبونة فعل مرفوع بالوَاء لأنه قام مذكر سالم سالما. رأيت أبينا فعل بِه مجرور باللياء لأنه قام مذكر ذكر سالما. مررت بأبينا اسم مجرور باللياء لأنه قام مذكر سالم سالما. طب أبيني عن إيه؟ يبقى عن القصر. نشوف. ولم يجمع منها هذا الجمع إلا الأب والأخ والحم. يعني الإيه الإيمان من هشام يعني بيقول لنا إن إيه الأب والأخ والحم هم اللي بيجمعوا جمع المذكر سالم بس أما البقين لا طيب ده أول شرط يبقى أول شرط اللي هي تكون إيه؟ مفردة ثاني شرط أن تكون مكبرة مكبرة يعني إيه في النحو إحنا في السنوي كان يقول لنا إيه؟ غير مصغر يعني غير مصغر فلو صغيرت وعربت بالحركات نحو جاءني أبيء، أبيك، ورأيتُ أبيك، ومررتُ بأبيك، بجأني أبيك، ورأيتُ أبيك، ومررتُ بأبيك. نشيل، يبقى فاعل مرفوع بالأي بالضم عادي، وآه، وبرضو ما فعل بمنصوب بالفتحة عادي، بس مجرور ما مجرور بالأي بالكسر عادي. الثالث أن تكون مضافة، يبقى لازم تكون آه مضافة. فلو كانت مفردة غير مضافة أعربت أيضا بالحركات نح هذا أب ورأيت أبا ومررت إيه بأبن طيب ولهذا الشرط, الشرط الأخير شرط وهو أن يكون المضاف إليه غير ياء المتكلم فإن كان ياء المتكلم أعربت أيضا بالحركات لكنها تكون مقدرة تقولوا هذا أبي ورأيته أبي ومررته إيه بأبي يعني لو مضافة المتكلم هتعرب إيه عرب عادي فهذا أبي هتقول إيه خبر مرفوع مضمة مقدرة منع من إيه من ظهورها حركة الليل المناسبة بتاعتها المتكلم وبرضو رأيته أبي ومررته أبي الكلام فيكون آخرها مكسورا في الأحوال الثلاثة يعني مكسور يعني انت الباء بتبقى التحامل تحتها كسرة والحركات بقى مقدرة تنفيه كما تقدر في جميع الاسماء المضافة الى الياء يعني زي اي اسم مضافة الى فنحو باء في الاسماء الخمسة يعني ابي واخي وحمي وغلامي يعني كلها يعني اسماء الخمسة بقى طيب واستغنيت عن اشتراطي في حد مش هم في اشكالية في فاستغنيت عن اشتراط هذه الشروط لكوني لفظت بها ليه بقى ما قالش الشروط دي في الايه في المتن لكوني لفظت بها مفردة مكبرة مضافة إلى غير ياء المتكلم فعلا ما قلتش الكلام ده في المتن ليه عشان انا قلت لكم بالايه بالالفاظ فهمتكم الموضوع ماشي طيب يبقى زومان هنا منطبق عليها الشروط ولا لا منطبق طب أبو كريم منطبق اللقاء منطبق وإنما قلت وحموها طب واحد ليه ما, قالش ليه ما قالش يقول يعني ليه ما قالش وحموه وقال وحموها كله أبوه وأخوه وهنوه وفوه وهنا ليه حموها فقال وإنما قلت وحموها فاضفت الحمى إلى ضمير المؤنث لأبين أن الحمى أقارب زوج المرأة فهو إيه أقارب مين؟ الزوج فتبقى اسمها حموها يعني حمو المرأة يعني. كأبيه يعني أبو الزوج هيبقى حمو المرأة وعم الزوج هيبقى عم حمو المرأة وابنه عم الزوج هيبقى أي حمو على أنه ربما برضه بعض علمان بيطلقها بس مش ده الأصل يطلق على أقارب إيه؟ الزوجة ابن قد دقيق جدا <تصفيق> <تصفيق> ماشي. والهنم قيل اسم يكن به عن أسماء الأجنيس كرجل وفرس وغير ذلك وقيل عما يستقبح التصريح به وده المشهور يعني المشهور اللي هو عما يستقبح التصريح به وقيل عن الفرج خاصة ماشي طيب والافصح استعمال الهني كغد بيرقي في المتن والأفصح استعمال الهني كغد بلك إذا استعمل الهن غير مضاف كان بالإجماع منقوصا أي محذوف اللام معربا بالحركات كسائر أخرات يعني منقوصا دي يعني إيه؟ عالي لا طبيعي اللي هو مرفوع الضمة منصوب بالفتحة وما إيه بالقصر. تقول هذا هن رأيت هن مررت مهن. كما تقول يعجبني غد أصوم غدا واعتكفت في, غد في غد ماشي فقال لك غد يعني زي ما تبتعي بغد زي ما تبتعي بأي حاجة يعني عادي. وإذا استعمل مضافا لو بقى الهن استعمل مضافا يعني جاء هنك مثلا أو رأيت هنك ومررت بهنك فجمهور العربي تستعمله كذلك برضو بالنفس الطريقة اللي فاتت ليه تقول جاء هنك يعني مرفع بالضمة ورأيته هنك يعني منصوب بالفتحة ومررته بهنك يعني مجرور بالايه بالقصر كما يفعلون في ودك وبعضهم يجريه مجرى أب وأخ ولذلك سموه ايه؟ الاسماء الايه؟ الستة فدخلوا هنو معي فيعربه بالحروف الثلاثة فيقول هذا هنوك يبقى مرفع بالوياء وزي الاسماء الايه الخامسة التانيين ورأيت هناك عنصون بالألف زي الأسماء الخمسة الثانين ومررت بهنيك يبقى مجرور بالياء زي الأسماء الخمسة الثانين وهي لغة قليلة ذكرها سي ولم يطلع عليها الفراء ولا الزجاجيون يعني ابن هشام بيقول اللي هي لغة قليلة لدرجة الفراء والزجاجي اللي هم يعني من عليها فأسقطاه من عدة هذه الأسماء وعداها خمسة ماشي طيب طيب عرب بقى الأسماء اللي هي الخمسة اللي عرب المشهور هو اللي إحنا عارفينه اللي إحنا إيه مش شروط اللي إحنا بنشتريتها دي بنعربها بالواو وأنا ف وإيه وأنا وتنصب بالألف وتغرى بالإيه في عربين برضو في العرب موجودين في الألفية موجودين إيه فيها برضو تبى عارفينها يعني من باب يعني المعرفة إحداها تسمى لغة القصر يبقى أول حاجة اللي هي المشهورة فيها الخمسة مش مش هنو 5 المشهور فيها اللي هي إيه الأسماء الخمس تقرأ بس تقرأ بعربية أسماء خمسة إحنا نسألهن طيب في لغة فيها لغة القصر لغة القصر اللي هي إيه تل تلزمها الألف في الأحوال الثلاثة فتقول جاء أباك يبقى مرفوع بالألف رأيت أباك يبقى منصوب إليه بالألف مررت باباك يبقى منقرض إليه بالألف إن أباك وأبا أباك إيه؟ إن أباها ولا إن أباك إن أباها، وابا أباها بلغ في المجدي إيه غايتها، فالمفروض إيه إن أباها ماشي، فلو على لغة الأسماء الخمسة هنقول إيه منصب بالألف عادي ماشي، وابا برضه منصب بالألف عادي، أباها بقى مجرور بالإيه بالألف، فهنا الشاعر هنا ماشي على لغة إيه. لغة القصر اللي احنا قيلينها دلوقتي ماشي مش مش ايه مش على عاللغة اللي احنا على عالوقت القصر وثانيتهما او ثانيتهما ان تعربها بالحركات الثلاث الثلاث اللي هم ايه العاديين الاصليين يعني يعني ترفع بالضم وتنصب بالايه الفتح وتغرب القصر فتقول جاء ابك ورأيت ابك ومررت بابك وتسمى هذه لغة الايه النقص ماشي يبقى لغة القصر اللي هي تلزمها الألف لغة النقص اللي هي الأعراب الأصلي مين؟ طيب دولا في الأسماء الخمسة الغير إيه الغرها أما هنو بقى لغة النقص دي اللي هي الأعراب الأصلي هي الأصل فيها هي الأشهر وإعرابها عرّاب الأسماء الخمسة هو للإيه اللغة القليلة العكسية ماشي فاضل Läistä hän ei ole. Läistä hän ei ole. Läistä hän عليش امير والله يوم موضوع الاثنين ده بقى جي غزم عن تزعلش بقى بس عشان ايه من الشيخ وسامة بيحبش يبقى فيت عارض من الاحنة فيه اخو برضو نفسها تحضر الشيخ وسامة بحيل ف ربنا بارك فيه قرار سبحان الله بحمدك شدان السلام